<متدوك> انت خطح مرأة موتالي حتش بيك غير التمالي واني بالدم مشتريك ما خلي واحد واني عايشي specialité kessile kel3 tul تعبي انت وتعبي ما الطيب ليش الجمال ويا ما بي نقاص جبتك بدمع و سهر ويا مسود ما دمع صب على الخدود بينك انت الفوق ما راح اخلص جو جو محبوب عبر بحب بجحب يلتس و ناس شكت انت عيب متكبت عنك فليتو ورا حبيل مني ولا بدي عيدي عنك دير انت من القلب يا تاب الاسني